دِين الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَضْلُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَنْ نُضِلَّ آمِينَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا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 الطلاق مرتان فامسكم بمعروف أو تسريحه بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه شيئا إلا أيخاف أن, أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهم في ما افترت به تلك حدود الله فلا تعتدواها وَمَن يَتَعْدَى حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَاآكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدٍ حَتَّى تَنْكِحَ زُوْجًا غَيْرَهُ فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف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 إِنَّ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ أَنْ يُعِظُّكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء أما لم تمسهن أو تفرغو أو تفرغو لهن فريضة ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتير قدره متع بالمعروف متع بالمعروف حقا على المحسنين وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عِقْدُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ تَخَافُونَ أَن يُخْفِيَ بَعْضُ الَّذِينَ وَلَا يَخَافُونَ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 وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون لم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوه حذر الموت فقال لهم الله موت فقال لهم الله موت ثم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 سيتم إن كُتِبَ عليكم القتال أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَرِيْلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ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 والله يكتب الملك من يشاء والله واسع عليم وقال له نبي من آية ملكي أن يأتكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآلو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 ما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرض علينا صبرا قالوا ربنا أفرض علينا صر وجبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت